أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ سَاعَةَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي وَيُمِيتُ